لقد نصرك الله في مواطن كثيرات ويمنحني إذ أعجبتكم كثرةكم فلم تغني عنكم شيئا فلم تغني عنكم شيئا عليكم الأرض ma rahubat thumma